بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آل Thank y a h、oh. فمك تغير بعيد و فقال احببت بما لم تحط به وجئتك من سماء In the r وجدتها وقومها ي ج د و ن للشمس من دون الله لهم وزين له الشيطان موسوعه ا لهم ا ل ن ا ل س ب ي للعلوم الاسلاميه ي you أ ن ت م بهديتكم تفرحون أ ن ا عظيمه 私たちは。